مات وتبلي تكون شهداء أعلا الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ غَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْبَوَهَا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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئي اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين